ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة السجدة كما ذكرنا افتتحها بالحديث عن الكتاب الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ثم انتقل إلى الحديث عن أعظم مقصود من إنزال القرآن الكريم ألا وهو إثبات وحدانية الرب سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وتحدث أيضا عن خلق الإنسان ثم قسم الله عز وجل الإنسان إلى قسمين في هذه السورة المباركة وفي غيرها من السور دائما في القرآن الكريم هذه المثنوية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فدائما القرآن الكريم فيه حديث عن المؤمن وحديث عن الكافر حديث عن الفاسق وحديث عن الطائع حديث عن الفاجر وحديث عن المؤمن هكذا القرآن الكريم يتحدث عن الذين أهل الجنة وأهل النار الذين سعدوا والذين شقوا فربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا صنفا من أصناف المجرمين من أصناف الكفار ويذكر لنا الباعث على هذا الإجرام الذي هم فيه لماذا أجرموا؟ لماذا كفروا؟ لماذا ضلوا؟ لماذا ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا يعني وصفا لهؤلاء المجرمين يقول الله عز وجل عنهم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض هؤلاء هم المكذبون للرسل المكذبون للبعث هم يعلمون النشأة الأولى اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما تشكرون لكنهم مع ذلك كابروا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض يعني وقالوا يعني الكافرون المكذبون للبعث أئذا ضللنا في الأرض الضلال هو الغياب الضلال هو الغياب يعني إذا تفرقت أجسادنا وأجزاء أجسامنا واختلطت بتراب الأرض أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد قال الله تعالى بلهم بلقاء ربهم كافرون في قراءة وقالوا إذا ضللنا في الأرض إن ل في خلق جديد وقالوا إذا ضللنا في الأرض إن ل في خلق جديد على أسابيل التهكم يعني هم لم يكتفوا بإنكار البعث وإنما تهكموا بتلك العقيدة العظيمة بتلك العقيدة العظيمة عقيدة البعث القرآن العظيم احتفل احتفالا كبيرا جدا بإثبات البعث وإثبات ما يكون وراء البعث وضرب المثل ربنا سبحانه وتعالى ضرب في سورة البقرة وحدها خمسة أمثال للبعث وكيف أن الله عز وجل قادر على أن يحيى الموتى سبحانه وتعالى فالله عز وجل حكى عن هؤلاء أنهم لم يكتفوا بالإنكار فحسب بل تهكموا بتلك العقيدة وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون يعني هؤلاء أهل الشرك هؤلاء المكذبون للبعث هؤلاء ما السبب وما الداعي الذي دعاهم إلى إنكار تلك العقيدة عقيدة البعث هم لم يعني يجحدوا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قادر أن يخلق سبحانه بحمده، لكنهم بلقاء ربهم كافرون حذر عقوبة الله سبحانه وتعالى وخوف أن يجازيهم الله عز وجل على معاصيهم جحدوا لقاء ربهم يعني رب سبحانه وتعالى يذكر لنا الباعث ما الذي جعل هؤلاء يكفرون بعقيدة البعث قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون هم يخافون من لقاء الله سبحانه وتعالى هم يخافون ان يقوم بين يدي الله عز وجل لكن المؤمن يعلم انه سيلقى رب الرحيم سبحانه بحمده وذلك المؤمن يريد لقاء الله عز وجل ويحب لقاء الله تبارك وتعالى العبد اذا احب لقاء الله احب الله لقاءه وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على أهمية أن المؤمن يكون محبا للقاء ربه سبحانه وتعالى فإنه إذا أحب لقاء ربه سبحانه وتعالى ابتعد عن المعصية وإذا كره لقاء ربه سبحانه وتعالى انغمس في المعصية فربنا يقول عنهم وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا في خلق جديد على قراءة التهكم متهكمين بتلك العقيدة وقالوا أئذا ضلنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد قال الله بل هم بلقاء ربهم كافرون السبب والباعث الذي بعثهم على إنكار عقيدة البعث أنهم خافوا لقاء ربهم خافوا أن يجازيهم ربهم سبحانه وتعالى على معاصيهم وعلى ذنوبهم وعلى خطاياهم ثم انتقل القرآن إلى إثبات الموت وما يكون بعد الموت قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون هذه هي هذه هي ما يريد القرآن أن يثبته ما يريد القرآن أن يثبته هي آخر الآية ثم إلى ربكم ترجعون يتوفاكم ملك الموت وملك الموت هو عظيم من عظماء الملائكة له جند ولذلك قال الله تعالى توفته رسولنا يتوفاكم ملك الموت يعني يميتكم يتوفاكم التوفي هنا بمعنى الإماتة يتوفاكم ملك الموت ملك الموت هذا هو عظيم من عظماء الملائكة له جنود له جنود ربنا سبحانه وتعالى يرسله ليقبض روح من أذن الله أن يقبض روحه ومهما عمر الإنسان سيلقى هذا الملك وسيذوق حقيقة الموت وذكر ربنا صحة تعالى قال كل نفس ذائقة الموت لم يقل كل نفس تموت وإنما قال كل نفس ذائقة الموت ليه؟ لأنه في فرق في فرق بين أن يقول كل نفس تموت وما بين أن يقول كل نفس ذائقة الموت الذوق حقيقة لا اشتراك فيها، حقيقة لا اشتراك فيها. يعني أنت لو عندك ولد صغير، وقال لك صف هو عمره ما أكل عنب في حياته، فقال لك صف لي حلاوة العنب، صف لي حلاوة العنب. يستحيل أنك أنت تستطيع أن تصف له حلاوة العنب، لكن أنت تعمله، هتعطي عنب ليذوق، فالذوق حقيقة لا اشتراك فيها. فلذلك ربنا سبحانه وبحمده قال كل نفس ذائقة الموت يعني كل نفس ستجد طعم هذا الموت مهما عمر الإنتاج لما ملك الموت نزل لموسى عليه الصلاة والسلام وقال له أجب ربك فسيدنا موسى لطمه ففقع عينه فقال ملك الموت يا رب إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت قال ارجع إليه ارجع إلى موسى وقل له ضع يدك على متن ثور على متن ثور يعني على ظهر ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة يعني حط يدك كده على ظهر ثور ومشيها كل شعر يدك هتيجي عليها هتاخد بها سنة سيد موسى عليه الصلاة والسلام قال لملك الموت ثم ماذا يعني بعد ده كله إلا هيحصل قال الموت يعني بعد ده كله ستذوق أيضا هذه الحقيقة ستذوق الموت قال ثم ماذا قال الموت قال فالآن يعني طالما كده كده هنموت. يبقى خلاص ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه الناس جميعا على تلك الحقيقة قل يتوفاكم أيها الناس يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ربنا سبحانه وتعالى وكله بقبض أرواحنا الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون لكن المشكلة مش في كده المشكلة فيما بعد الموت قال الله تعالى ولو ترى ولو ترى سواء كت الرؤية دية رؤية حقيقية سيراها أهل الإيمان في الآخرة أو رؤيا علمية أخبرنا الله عز وجل عنها فربنا سبحانه وتعالى يقول أيها المؤمنون استحضروا هذا المشهد هذا المشهد الذي سيحدث لأن الله أخبر به سبحانه وبحمده قال الله عز وجل ولو ترى إذ المجرمون إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم يعني خافض رؤوسهم عند ربهم ظلا وحيا مما اقترفوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا يعني خلاص أبصروا الحقائق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أبصروا ما وعدهم ربهم سبحانه وتعالى لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فلاص انتهى أصبح ما أخبر به عيانا فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا لكن حصل لهم الإبصار والسمع في وقت لا ينفع فيه إبصار وناسمع لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وربنا سبحانه وتعالى خلنا لما ينبه ينبه الناس على تلك المشاهد التي ستحدث هو يريد من الإنسان أن يجتهد في هذه الحياة الدنيا لكي لا يقع في تلك المصائم إذا أردت أن تبتعد عن هذه الصفات فأمامك فرصة الآن لكن يوم القيامة لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقول الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون لكن متى ينفع ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هؤلاء هؤلاء يعني كلامهم لا يؤخذ به كلامهم باطل من القول فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولاحظ سبحان الله في هذه السورة السجدة شوف حصل لهم الذل، لكنه ذل قهري لا يثاب عليه. خلاف أهل الإيمان يحصل لهم ذل لكنه ذل طوعي يثاب عليه. أهل الإيمان يسجدون لله سبحانه وتعالى يخضعون لله سبحانه وتعالى هؤلاء استكبروا أن يخضعوا لرب العالمين استكبروا أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى فحصل لهم الذل في الآخرة لكنه ذل والعياذ بالله ذل قهر وذل حسرة وذل ندامة إنما أهل الإيمان ذلوا وخضعوا لكنهم ارتفعوا واقتربوا ذلوا بالسجود لربهم سبحانه وتعالى وبالخضوع لربهم سبحانه وتعالى فارتفعوا في حضرته سبحانه بحمد واسجد واقترب لكن هؤلاء كان ذلهم استكبروا عن الذل في الدنيا لله فحصل لهم الذل في الآخرة عياذا بالله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قال الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم عند ربهم دية هذه العندية هي عندية السلطة هي عندية السلطة بمعنى هذه العندية أي أنهم عند الله لا, يستطيعوا لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضته لا يستطيعون أن يفلتوا من قبضته سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آية الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يستطيع أحد أن يفلح لا يستطيع أحد أن يبتعد لا يستطيع أحد أن يخرج من ملك الله سبحانه وتعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية فربنا سبحانه وتعالى يقول لا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذه الآية يقول عنها الإمام بن عشور رحمه الله تعالى في تفسيره فهذا معنى قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين البالغ من الإنجاز مبلغ الإعجاز يعني هذه الآية على قصرها لكنها بلغت في إيجازها معنى عظيما من الإعجاز إذ حذف معظم ما أريد بحرف الاستدراك الوارد على قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فإن مقتضى الاستدراك يعني هو ربنا صحة تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها طيب ما المراد إذن؟ المراد أنه لم يشاء ذلك، بل شاء سبحانه وتعالى أن يخلق الناس وأن يهديهم إلى الطريقين مشيئتهم تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل بين لهم طريق الحق وبيّن لهم طريق الباطل. فما قال الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين ووضحن له الطريقين. فإما أن يسلك طريق الحق وإما أن يسلك طريق الباطل. فانسلك طريق الحق، فلنفسه وإن طريق الباطل فعليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اللي هو يوم القيامة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم والنسيان هنا بمعنى الترك النسيان الأول بمعنى الإهمال والإضاعة أهملوا ذكر الدار الآخرة بخلاف أهل الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيرة أهل الإيمان يتذكرون الدار الآخرة يتذكرون ما هم مقبلون عليه يكثروا من ذكر الدار الآخرة يذكروا الناس بالدار الآخرة إن أخلصناهم ميزناهم بميزة وخصيصة ألا وهي ذكرى الدار ذكرى الدار يعني ذكرى الدار الآخرة سواء كان إن هم بيذكروا الدار الآخرة أو بيذكروا الناس بالدار الآخرة إنما هؤلاء فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا ضيعتموه إنا نسيناكم يعني تركناكم في النار والعياذ بالله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون هذه الآيات أيها الكرام تبين لنا أهمية الإيمان بالدار الآخرة في حياة المؤمن حياة الإنسان الذي يرتبط بالدار الآخرة غير حياة الإنسان الذي يبتعد عن الدار الآخرة الإنسان إذا كانت الدار الآخرة في قلبه إذا كانت الدار الأخيرة في قلبه فإن تصرفه وحياته ونظرته ستختلف تماماً إن لم تكن الدار الأخيرة في قلبه الدار الأخيرة تحدث في حياة الإنسان وتحدث في نفس الإنسان وتحدث في عمل الإنسان تحدث فيه شيئاً عظيماً جداً زكر ربنا سبحانه نبه على هذا في هذا المقطع ربنا سبحانه يقول فذوق بما نسيتم في الأول خالص رب الله سبحانه وتعالى يقول بل هم بلقاء ربهم ربهم كافرون في آخر هذا المقطع يقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فالحرص الحرص على أن يذكر الإنسان نفسه دائما بالدار الأخير في عمله في نيته في حياته في شؤونه كلها أن يتذكر أنه سيقبل على الله سبحانه وتعالى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمر يعني ما شأنها لو واحد مثلا طلع حمار في سبيل الله يشيل المية ولا يشيل حاجة ده يخذ عليه أجر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد فيها إلا هذه الآية ألفاذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى فلذلك المؤمن لا بد أن يكون حريصا على تذكر الدار الآخرة وذلك في أول سورة في أول سورة في اللوامين ربنا سبحانه تعالى يقول ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ونقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمونك أولئك المتصفون بهذه الصفات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الدار الآخرة وإن يذكرنا بالدار الآخرة دائما وأبدا وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين